فسر نج والذين ظلموا هل هذا إلا بشم مثلكم أفتئون أ السحرة وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم فَالقَالُوا الظَّاتُ أَحْلامٌ َ ب َ ل ْ ا ف ْ ت َ ر َ ا وَبَلْهُ و َ شَاعِرٌ ف َ ل ْ ي َ أ ْ ت ِ ن َ ا بِآيةٍ ف َ ل ْ ي َ أ ْ ت ِ ن َ ا بِآيةٍ كَمَا أ ُ ر س ن َ الأَوَّلُ ْ و ن َ مَا آ م َ ن َ ت ْ قَبْلَهُمْ أهلنا ك أثهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا م و ح ي ي إليه فسألوا ا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأجيناهم ن ومن ن ش ء وأهلكنا المسرفين لقد أنزل إ ل ي ك م كتابا فيه ذكركم أ فلا تعقرون وكان ق ص َ ا من قرية كانت ظالمة وأنشأ ن بعدها قوما آخرين لما حسوا بأسا ن إذا هم منها يركضون لا تركض ورجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا ياويلنا إ ِ ن ك ُ م ل َ ظ ا ل ِ ي ن فَمَا ز َ ا ل َ ت ِ ك َ د َ ع و ه ُ م ف م َ ا ز َ ا ل َ ت ِ ك َ د َ ع ْ و ه ُ م حَتَّى ج َ ع َ ل ن ا ه ُ م ح َ ص ي د ا خ َ ا م ِ د ي ن وَمَا خ َ ل َ ق ن َ ا ا ل س َّ م َ ا ء الأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ له ولا ا تخذناه من ل د ن ن ا إن كنا فاعلين قال ن ق ِ ف بالحق على الباطل في َ د م ه ُ ف َ إ ذ ا ه و ز ا ِ ق ولكم الويل منهم ما تصفون ولهم ن في السماوات والأرض ومن ع ن د ه لا يستكبرون عن ع ب ا د ت ِ ولا يستحسون يسبحون الليل والنهار لا يفتون أمتخذوا ا آلها من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آ ل ه ٌ إلا الله ي ف س د ت ا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل يفعل وهم يسألون عما يفعلون يسألون أمتخذوا من دونه آلة قلها تبرهانكم هذا ذ ك ر ا من معي و ذ ك ر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من ط ب ل َ مر وصي إلَّا نُوح وعقدهن، وقالوا ا ت خ ذ ا ل ر ح م ن و ل د ا سبحان ه بل عباد نكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ي ت ب َ و ن من خشية منه مشفقون و م ن يقول منهم إلهم من دونه فذلك ل ج ز ي ه جهنم و م ن يقل منهم إلا إلىهم من دونه فذلك نجزيه ج َ ن م كذلك نجزي ا ل ل ن